قل أرأيتم إن كان من عند الله رب علمين بشتى واكساء إيمان بواري بهم برينا إنه صلى الله عليه وسلم القرآن نائني ودين الإسلام نائني خدّد بشتى بهم بري سال الله عليه وسلم يا محمد تبيجه أرأيتم يعني أخبروني يعني بجنمن بجنمن إن كان من عند الله هكذا في القرآن لرب علميني هاد بتوحّب بتوارث When he baths and I am going to tell of all this, and it often comes in saying the word has been in the Praxis, they cannot destroy it when the Prophet goodbye to Islam or the way the Prophet and the Prophet had already dressed up in terms of wij hands, during the D�� season that hasn't been used in روجا قيامه الدنيا الى دحارين وجوبيت رجا قيامه الدنيا الى دحارين وجوبيت يعني دام قالك قالك خرابيه وخساراتي بينا چونكي مرو وونيا او مرو و ايمان اني باوري ان باوري اناي تش جراشه انايه خسرنا بينا يا خسرنا بينا وروكي لوكا دوبيجيه كي وونيا بيبران ديچنا فلان جاي ونيا دوش ونيا ها يخذ دفتر نفوسه هون قال همينا They will use a torture Just remember to say to focuses on what and why this person has taken a trip Is hard? بس eyes aren't allowed But otherwise, the others may sound at it What are you doing? You run علیه This تو the 1st war of Th plusieurs w charged او the Lord For these people to follow. That's why they act on ένα's grace The last two weeks or three بین دعوی ایمان اگر خدا اینا بید بین دعوی ایمان اگر پیامبرین انبیسالله هستم بین دعوی ایمان اگر دین اسلام اینا بید نجار هوا؟ ونیا عینوکت بچه دو الله عذاب قبریا و ایمان پنا اینن ونیا موجب است هم ایمان پی بین این ونیا ماده چه خسارت بیه که ما گفت عذاب قبریا هی؟ هکه ونیا حاشود بچه آخویا هی بس هکه بچه نبی دیش میتونی چه خسارت بیه که توجه خیام مدت چی می؟ ونیا مثلا ما کی ده خسارت ایمان پنا اوجر جهنم يا خساربي او ديوانيه هر دو دس فقته نوبدا و خدوانيه و يوم يعرض الظالم على يديه يقول ليتني اتخذت مع الرسول سبيله او ده دس فقته بالله قامت بشت خزين من ايمان بيغمبر الله عليه السلام و زي سنه بيغمبري چمو ده نمرو وسرمان اوشت خديه بود يا محبوب و بيغمبري بود يا مسا الله عليه والسلام واجب اسرمم ايمان بينين امچ خسارنا بينك هم ايمان بييني امهنگي ده خسار ایمان پی و نیه او ایمان پی نان و راس اینا دیش خُب آرک نیه و قلب و بلکانیه داره بشلاقه کی؟ نیه مجرد دل خدا داره راس اینیه داره دباری که بهش خلاص و نیه عهده ایمان پی نه تباری پی نه و اول و حق اولالله ربه رب العالمین بمهاتی. جد ایرج در رب العالمین محمد صلی الله علیه و سلم بی جوانه، و او من آرتي خاره و او کتاب خدابو ماینا و او دین خدابو مهنارتی. دين الإسلامي هكا أوي وحاق بيتمودي شل حال يا الدنيا الدنياة من أضلو؟ يعني لا أحد أكثر ضلالا ممن هو في شقاق بعيد كاسل في مربي ضال ودير ترنيا الحقية ودير ترنيا الراستية الوي كاسي ممن هو في شقاق بعيد أوي قلق قلق دير كافتي الريق وراسته حقية وراستية شقاق يعني خلاف قلق دير كافتي He said gone to me and took his on something, and when he went home he explained to him, he sure remained sitting there? He said to me, it was about東京 the Duke, the statue as well? physical diseases, which was the pussy? what is the name of the monster? uh the story as well you lived long? Then the house of the street buy and he says اين باش يجي داخلوا استنشه به هاد لي توي تشو تا غيري فوقتي گلا گلا كيديري الويريك اوا ام تشوينه و يام تشينه على اساس توجده و يام تو تشي جارانه يفكري جارانه يفسر في ريك اوا نوك اثرين بو چونكي وانه تشك دي ايمان نا اينا تشي لو با ايمان بينو باو ي بين دير في ريك حق اما تشي لو با اوا كسان ايمان نا اينا باو دي نا اينا اول گلا گلا كيدير من الحقيه واني ابي دير كيفتين الدين الاسلامي وهذا همو هكا سيرفر يكمن همو وني حصب جهنمه همو امن دبنه الله عليه ني بين اللوذي تام وني أبتفا والله آية آية القرآن وني أبشد والله أذاي حقا وأفاد القرآن حديث والله كسل في كسي ودير كان من عند الله؟ ثم كفرتم به ونقول إيمان إش من أظل ممن هو في شقاق بعيد كسل في <تصفيق> ضال ترنيا والفي دير ترنا كفتي الحقية وراستية غالك دير كفتي الحقية والراستية نعم فهذا هم وعلى دي دانا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 خب این بیشتر ام هر دنیشوا دین، اون نشان می‌رووا دین، اون نشوا کسای دین اوه ایمان و باوری پناینن، سروریم آیاتینا، یعنی آیاتش خو، نشانت مازناتیا في دنیشوا وفي فی انفسهم، الآفاق جمع الافکه، و يعني یعنی الجهة والناحية، یعنی جه. يعني الهم جهة ربعاين بجد آيات تركوني شايلين هم جهة عردي هم جهة عثمانا بتقرأي دي بتي ولا قد رآه بالأفق الأعلى بالأفق الأعلى يعني يرا بحثي يعني في الجهة العليا بحثي عثمانيا وجي عردي جبجني هاتشت بجني جني أفق يعني فلان جيبي لا هندي رب العالمين بيشدام همود جاه دقات هنقومي شهدين العثماني يا الاستيره الروج الهيف بعثماني بقوة يا الروج غيرين الهيف غيرين الهيف شاكرني كما وقتبه عنبرس على الله وعلى وسلم شغب والبدو قاتشة أو العرديش رب العالمين الزلزال أو فياضانات أو همود آياتك إدش رب العالمين دنيشة مدت وندو ما حقيقة وراسية ديار كذولا ديار كت قافية حقة يعني ی وقتی پیامبری صلی الله و علیه و سلم اف قرآن اینه و بخال کبوته، جا هر پیش بیشه خالقیه چقدر؟ آیت عالم و آیت شارژ آونیا جا کات چه؟ آو علمی علم نباتاتی ده، یه بندره، یه بحره، یه حیواناته، یه حشراته، یه گیاه مروریه، کات چه علمه؟ نیه هر روزش تغییر کرد یست یک تینه داره آه تازه داریم ای وای وای محمدی صلی الله علیه و سلم برای 1400 سال اف اخناع بودی نف کته با خود و عکس کلان سنریم آیاتیم ابعامش هرهو ام دی نشده این یعنی که علما علما آل اجی ند بیشنه اونو بچیک ناف ز کدای کدای بیشنه آره و مرحله واقناع تپاب بید با وکی و پاریه اونو مروی کریاده و خودا كرب عالمين يا غوتي ونيع اولي عند شبن من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مضغه يعني ياكوشتي اولق نيدو مشان الله الله تازهش پوش دي بيجي مروكي بيشي وان بيشي ياكي ياچريين ونيع لاقي اوليداي نيشي ني وني شينه ددانه سرعين ياغوتي اول بيشي وايا وايا وا تازه وني بمشايت يعني كشف عن نبيان بيغنبري صلى الله عليه وسلم بلی هزار و چون صاد و چند ساله بیام باری صلّی الله عليه و سلم یه گودیم که هکمیش کف در ناف آمانه گودا و ناف آویدا ناف چای ده هشت هکی هبید، ابترون بیام باری صلّی الله عليه و سلم یه گودی نقوک نخاره. و بستین بین نداره پاوند و بستین وی آواد چای کاچیا فخون و همون گفته میشه وقتی چیت کودزندی زرده گیتی دیکی پاری آوکت آ دیوی پاری آوی دربله حالا این وارد دفاع الحکم میاد دو آوی در دیویش دیده دنیه تبیو داره زرده وینه که می‌د، اما دشتن نافده. چه برند پیامبر بیش از الله و عیسی نکوکن خواهد. چون نکه به بجن، نکه علمیه نیوکشف کرید بجن و This is also how we Revelation says this, and then think in the 서��ininaths all of us is how are we talking about today. We present the чувствiteervants government is not七月、or about the church, We start off with a priest, here know us as a cod, It will remind us that we receive strength, we are listening to these verses of God, to give each other أفبعن بركة محمد صلى الله عليه وسلم يحق ويراسته وبيجلي بانه هموتيه همو ضلالته فماته بعد الحق إلا ضلاله بجلي قرآنه وبيجلي بيغنبري صلى الله عليه وسلم وسنةه وي وبيجلي دينه إسلامه هموتيه همو ضلالته وهمو كفر وشركة وهمو خرابية كو حقي وكو باشي للي غيري بانانية الجائراج دار بعلمين يتبجلي سنريهم آياتنا في الآفاقي العثماني، العالبي، الحموش ذاك يمدني شيء دين، وفي أنفسهم ونف نفسي واجدة، ناف جياني وادش، ده حموش ذاك يبوا شريكين، ديار كين. إنه كارجود ده متبع كان، إنه هذا تو عجائب ما أدري سبحان الله. كا شاف كبيك هاي كي وتشول كات، بقول له هذا لاليبي أبي بحسيد كي بودات كات، هذا لاليبي أبي بحسيد دفي بودات كات وظماني هر ایکل aveva sidde li it gad har ekel doktoreto bu chi bu goch ho de yan barame jeket to bi video to chi ho de de ajayb ger te bu hada chi beji hadi bi subhanallah sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim abrahamish dam haru de ni shedein de ni shedein tabana wa bumunde rabami wasdan insha'a madad dabzanin wa amin ya haqa wa وعبادتي بس بو يبكن وشو إلهي الدينينا مع عبادتي ليبكن كسي دينية بيته غير العالمين العالميني بس او مستحقي بالسنة ومستحقي هنده مروف عبادتي بو يبكن. حتى يتبين لهم أنه الحق دوما ديار ببيتك وبس رب العالمين يحق ويراسته ويدي همو يجنه همو يد ضال وهمو يد خلط اجاب بشتي فيهنده العالمين فا آياتنا وفا هل كسا كي ايماننا اينا افاً چلها اقامة الحجة سرها مو كسا كيها تراغ ورابه. تراغ مرابو جبش نيه هل كسا كي ايماننا اينا بارينا اينا دا وقته لاك جتود مريد ونيه دا سرچ بمرید، بمريد؟ دا بمريد سر چه عن بيّنتين نمج مرابي نظامية افا عالمين بجي سنوريهم آياتين هم مو قا في آيات خوراب العامين دا چه بيه کرد؟ دا مدد و دا امت ديار وآيات اتش 400 هي آيات يعني آيات او آيات القران يا رب العالمين شنو يقرين انه ينخاره اش رب العالمين شنو اد قال ني اهلي عاديد كات هر بيش بيتش اد تتمه سنريهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم هيك التفسيره هيك التفسيره بهاي الايا سنريهم آياتنا في الآفاق يعني ده دين الإسلام بلا ذكاء، ودسر أخين هم مجت عردي، هم راحو تشارد عردي دين الإسلام ده شلي هاد بهتا بلا ذكراً ودجهته هم وفي أنفسهم يعني بحسش كيا بسفتح مكة يعني قلنا في دا ده, ده شلي كين دين الإسلام ده سرور سر كبير، سر كنا كن بعض عالمين هي بحسش قراش قافرة قراش يد وتعامل ده رخصانة وا بيعن الله وسلا مدين الإسلام السر الأخير وده هم بصرمابن وبش دي بصر إن جدا ناف ده حتى يتبين لهم أنه الحق هتبو ديال ب المشترك ماكية كاف ديناء حقه. çünkü وا خوي فياچ جردبو مشترك ماكية خوي فياها ده جردبو وتعامل ديسح كاينه جلا كلوه انت رخصانة ماكية جلا خوي فياها ده جردبو انظهر محمد على قومه ولكن يقولون ان الله عليه ان الله يقولون ان سر يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان رب العالمين في الله يقولون سنريهم الله في الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون الله عليه وسلم دين سر دابوها ديار بيتكافة بعمر بس على الله وعلى سلم أفقر أنا يا حقا يا راسته أولم يكفي بربك يعني ما بسني كربتة أي محمد صلى الله عليه وسلم وأبقدر جتنا بيعمر بس على الله عليه وسلم أحبك يا ربتي أحبك ما بس كربتة أي محمد صلى الله عليه وسلم أنه على كل شيء شهيد رب العالمين هم وش تأكد بيني تو علم زاني هم وش تك هي عن شاهديا رب العالمين بس كتو يحقي وشاهديا رب العالمين بس ك رب العالمين تني يحقه وبس أولاق يحقه وشاهديا رب العالمين بس ك أفقرانة كتاب رب العالمين يا واقفنا وياه ويا حقه عندك تبي عمره ما دم أربس أفا مديد وما هو قال بوتي يوم شو كين يوم إيمان بيبيني أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد هل ويكي رب العالمين آية تقول إذا وكفى بالله شهيدا يعني بس رب من شاهد سر هموش دكي رب العالمين شاهدية دايك بس أو مستحق عبادتية شهيد الله أنه لا إله إلا هو إنه خلاص آف شاهدية بس في شاهدية مين مادم رب العالمين شاهدية دايك بس أو مستحق عبادتين هندا تبا مرف ايمان بنيتو عبارتي بو يبتنبتك وآياتا قيش دا رب العالميج لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه رب العالميج شاهدية الدد أو تشتبو تئين آخره أو يحق بيا راسك كي أبو بي عمبري آخره صلى الله عليه وسلم قرآنه أنزله بعلمه أف قرآن واختي آخره همو أبكي آخره علم وظانين وحسكرنا رب العالمين آخره هندا بس تبا ايمانا يا جام زلزال ببينين يون نبينين. و هيف غيري ونروج غيرنا ببنيان النبين فيضان ببنيان النبين او هم ما بنيت يا دين الامام ما دام رب عمي شاهديد كا او اجتهادات يا خرب بي صلى الله وعلى وسلم او وحي بواتي خري حقا فيام ايماني ببني بهده اولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد يعني بس كربته محمد صلى الله عليه وسلم همش تكدين وبالمزاني همش تك هي ورجع قیامتش در حسابت جال هم کسی که که برچه ایمان نیا حاکی و راستی بوایت دیار کنن بو پشداخو کری و فهم ربع علمی مدیار که تو همش دکید بینی توی هاگل همش دکهای هم راحه کدی را و فا چناش گفتن المتنه کردن کابزان ربع علمی شاهده علیکم السلام سر همش و همش دکید بینی تو علم زاین ب همش ألا انهم في مريه من لقاء ربهم بس رب العالمين أبى إيماننا إذا ألا إنهم يعني بشك وتشللها يا في مريه يعني في شك أو الدلان وإيمانك راس وحكمي أبتش من لقاء ربهم الرجاء قيامته وصابنا به اجتماعنا لقاء ربهم يعني كبشنا لا يا رب العالميني ومشنا بره بره رب العالميني وبارين ابو هند قاد صابنا به اجتماعنا بره هند رب العالمين القرآن يدل على بحثي بحسي كافر كافر اكلي في هند الزعم الذين كفروا اللَّيُبْعَثُ كافر توتيم صخنا به وجل رب العالمين بيشتبر في هند واعيما نتينا و بر وین دی اوه ود جالک دیر بون حقیم راست دیه. نخوب اینکه این داشته الواتش تو اوه تو الوات کری جد موافق بون بحکیم. و ایمان هابو کاربر عالمی عرضه کری عثمانه کری مروره کری بارانه این دخواه صاحقت میرینیت شیفات نریت. اوه همه ایمان به هابو. بسیاری ایمان و باوری کا درس نبوقشه. ابسامی نببشتی مرنه. و شک هابو پیش الیاتن کافر بود. و بعدهن دهشة، لأن عبادته جب خدابتنين كر، نهاتنا نافس إسلام هذا، وها الكافر حسابون، هالمشترك حسابون، هلا إنهم في مريه من لقاء ربهم. همارة كور عبد العزيز رحمة الله خدابيت نروج كه خلا خرفة كرابة، واحدة خلا خرفة كري، بدها خاديك بتم من الخرفة، نكيرنا كتشوش لك يا ريت يا ريدان، هي طبعاً بيشتوقت إيه الحمد لله رب العالمين. صلوات دان الى صلى الله عليه وسلم ويقول انه خرفناك هناك جوشتك يواتي عيدان اما ويقول انه خرفناك دار براي رجع قيامتي ويقول انه سندي ساحت كمي ويقول خلق خالك دو جماعة ويقول انه مصدق أحمق ومكذب هاليك ويقول انه اغلب المروفه اوانا يعني المروفه با ياب رجع قيامتي هاي ونه بس حاشين ويقول احمق احمق يعني كيم اقلا بجنالي مروفه اقل نبيتو وشو اللي انخلد بكاد يعني كان يا احماق بيجنا فامر باقتديت بيه بيج من ايمانه برجاء قيامتي هاي ودي شركيه كاد مش من ايمانه برجاء قيامتي هاي ودي درويكاد بيج من ايمانه برجاء قيامتي ودخل خيانتكاد بيج من ايمانه برجاء بيج هاي بس شنو كان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 باصيخه حاضر كرني رجاك يا ماتي نفس ما قدمت لغادين غاديل يگوتي هاي هيك بخو حاضر كريه يگوتي ما في يوم كان مقداره 50 الف سنه يگوتي رجاك يا ماتي چند يا درجه 5000 درجه يگوتي وروجا يگوتي ما بي عنبر یویی خالق دنیاف عذاب دو بید دنیاف نخوشیه دو بید. آباق موب می‌هاتی یویی گوید. و ربعامی یویی گوید. اما ما هم که چه کریم بویره. ویره دوجمه دنیا. به حاشد دوجهنمه. آباق به حاشد دوجهنمه. تو چبوکی. عملی بوکی. عملی باش که دیشیت به حاشده. خراب که دیشیت جهنمده. آباق می‌گوید. اما یه جو تم ایمان بچه ولما ایمانو پیام عملی نه کی. نه امام عمر کور عبدالعزیز زین رحمت الله خدا بچه بداف مروفا میاد. یکی هذا كده درزبي ده عقبي دشكت، هاد عملي كده، هكيد درزبي ده عقلي، عملي بكت، فهند إنه كاش أم سحق إنه ونيم بصرمانة أغلب لا بشتار رجاء قيامته، هما ونيح حاله بي، حاله که تو آشوشی روت که عهد به نسبت بند العذاب دیر که وید بیشتره ات که آشوشی روت به نسبت عذاب دار و بیشتر نفع جهنم دار تو آشوشی روت که عهد بیشتر ج به حاشیه دار نه که نه اما بس ادعای او دوام می رفت بیچید می رفت بیچید من ایمانه اما وقتی عمل فکر کرده تو یه فکر خود کل بکت فکر خود رجاقیامتی بکت نه عملی رجاقیامتی فنحبك ترجعك بين جهزة الصالة والدريجة تخلاصنا بي إلاي تتشن بيد إلاي تعملك زور نبيد إلاي تعملك زور نبيد وبشتي انجي بحاشته جدا رب العالمين الحموقة في بحس بحس بحس أختي بحسي بحاشته كلي بحسي شونها بحاشته كلي يقول دخلوا الجنة بما كنتم تعملون يقول أولئك يجزون الغرفة بما صبروا بحسي بحاشته كلي يقول تعملها بيتي وتصبرها بيتي وتإيمانها بيتي ی وقت عمل بید و شرط باشه، بنتی وقت خورگونه ها داره بی دپاشه داده چه؟ تا چیاناف به حشد و پیغمبری ابو مهجویی صلی الله و علیه و النار و بالشهواتی. شوی ماد دنیا داشته هواتی. چه شهواتی دنیا چر یه رخه جنابن؟ چه شهواتی دیبن؟ شهواتی دنیا رخه پارابن، رخه بن، رخه بن و کیف فنده بدانی عالم مرحله مروری بکت و درجه مروری دنیا دوبلم و به نه هر یکی لواش عوض نمی‌بیند. افریکا کیریا، افریکا جهنمیا. از بس هم و خاموش که خرفا کردم والد دنیا، دنیا خو خوش کم چند ساعت کمیونیا. علاقه داد جلبی که چجوری دم، جلبی جنگیده، جلبی جنگیده، جلبی جنگیده. منیا کیف فخونشیا خوب، بام واش شورانه و نیا. پشته ولان به حشتش بده. افریکا حفه نارو بشه هوا دی. افریکا جهنمیا و نیا بی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 نیم جایی جار اوجت کالا بالا. تو گلگلگونیم زحمت دیبایونیم آخه نمیاد بیشتر تا. موتود ناب اینی خار حلق هویه تلخالش تو فتوسنت که وی. ونی عایق دبایون که ترانه گلک نخوشه دوبینی. بازم الله چونکی بو بالعکسی چیام رویه. بالعکسی هوای نفسام رویه. بالعکسی توی چتیا و نفسام روید بیشتر. مأواره کبابحشتی آویه. هم آوره کنوجا آغناب سرمانه لیگتی. هوای احساس بشه. اما چی دچینکی رش؟ چی نبحشتی ونیم؟ آوره کی يعني رأيك بحشته عفة الجنة بالمكانه أو هموجت نبات بالعكس نفسهم رويه فهندى عم تمرف ناشته نفسه نفسه, مرو... نفسه خو ونفسه خوش باقى كش نكت مرف كل نبات مرف سرناك في تناشته بحشته قد افلح من زكاها أبغى عمية ودي أول دسر كيف ترجع كلمته أو دي رجع نفسه, نفسه خو شايب كاد مع نفسه خو باقى كش كات هم أزب شمل الله بيدل يا نفسه خو ناكم الدنيا هدا ومن بحشته جد ريم لو في منيا ريكو بحشتي يا خالد تري هرواكي عمر يكون عبد العزيز ودي يا خالد خربا يكون ودي اشيار بن تم جوغال <سؤال> خو هابيد عملي بو قيامتك عملي بروجا قيامتك هر هيكل <سؤال> مش دي جماعه خو هابيد ونسحك رجا نهو قدشي عملي بو قيامتك هر وكا عبد العالمين <سؤال> اف امر المكري والتنظر نفس ما قدمت لغاد هاك تويكل هوا كسابين تو عملي بروجا قيامتك يتصحك رجاحو ولامن شورا کهربود دنیای وظیفه خود مناجی بجکلی و فلان عمل و فلان عملش من اتکریم بروز آقیمته باشه برداو با منی توی اما قلم تدید منی تو بس یشود دنیای اتکیو. متوجه عمل نکدی بروز آقیمته. چه عمل نکدی کل آغز جهنم میذیر کهی. چه عمل نکدی کل چیام ناق به حاشده و نیزی که به حاشده بی. این یوزان توی سر خطرکم آزمان با خود و جربه. من لقای ربهم شکر بعایب جذوانا شكهبو الصابناف والجنافلال يا رب العالمين كربعمي حساب الدقى ألا إنه بكل شيء محيط رب العالمين بشيء بشتماب بشكون بزانن رب العالمين محيط رب العالمين أذا كبزان رب العالمين دوران دوري حمشتك تشتك البلد يتنا رب والبن رب العالمين, والبن رب العالمين. رب العالمين خلاص نبي وشو ندر نياه وخلاص بي نياه نالعردي قد كس خلاصنا بيت البن ديتنا رب العالميني البن الزانينا رب العالمين البن قدرت وشياني رب العالمين هذا هم مو مخلوقك همو اشتك يه رب العالمين دوران دوري واجريك يقرتيها كانت بالهندش رب العالمين رجع قيامته كيف بيش تملوفوا الجنة بيش تيام عشرة جن والإنسي إني استطاعتم أن تنفذوا من أخطار السماوات والأرض فانفذوا What is huge, you Swiss получITE have changed what our old days had. All that powerries, then the world Obergeois devalu세 It came back to us so� созд the world could have the best And in desires � Wells Well until all that people came back and said One is weak, even any other families And we don't come together Maybe our می‌آمدید اگر بودن همون یک بچه نیستی نکرده، می‌هاکه و بید، بچه نیستی نمی‌آیه، هاییه. یا آن که و که با کودی بسته کودیه دیاشتی، هم نخلاص. اما اش ندیاشتی نکرده، ندیاشتی نعصمای دنیا برندونی. و وقت چیش؟ و همون بچیانه دکه نه؟ اگر آبامین حس هاگ بوداش دگانو بره، We رب that اف believe it can work foodvens out andasure Safe broth It's not simple to talk about the world in a life It's wrong If you say the fact that a gospel is together the truth said that the grace of God is not alone does all those preventations The拒encia We believe what were the world? What is the best Have the gospel Where did the Swedish and religion are gained and also the resonate of the thought. And every decision of brayr will – It shows that living is not the good world. To camera – it's important and the Well-Korea, this matters. What earth has said to others of our faith as God And it lived with the Heil and only been and colleges of the Old, I have not thought about that I should not be a esobee I have يرجى جزاك الله خيرًا. صلى الله وسلم على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.